رأى رجل امرأة فاعجبه جمالها فتبعها قالت ما لك قال سلب حبك لبي قالت لو رأيت أختي وأشارت إلى خلف فالتفت قالت ايها الكذاب لو صدقت ملتفت هيا دي لو صدقت ملتفت انت واقف ووجهك جهة الكبلة وقلبك ملتفت بيبص على الفلوس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 عارفين شريك بتاع الصلاة بنقول له ايه انت ما بتصليش ليه هنا بقى نقول لك ايه انت بتصلي ليه تقول لي يا الواحد لو صلى تقول له بتصلي ليه ما صلاش ما بتصليش ليه انت عايز ايه بتصلي انا عايزك تصلي لله تصلي بجد لله وعايزك حاجة من اتنين ينصلي صح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 فراح جاي عن يمين وقال يا رسول الله رايت الرجل يقاتل في سبيل الله يريد الاجر والذكر فمالا قال لا شيئ له فالتفت واتاه عن يساره يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل في سبيل الله يريد الاجر يريد الاجر والذكر فمالا قال الا تفقه لا شيء لا إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه السؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة أنت فاهم ولا ترجم طب ادفع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرجل جاي لسيدنا النبي بيقول له انا هروح قاتل في سبيل الله عايز الاجر عايز اموت شهيد عشان ادخل الجنة بس لا والذكر والناس يقولوا شهيد انا عايز لي اثنين اموت شهيد واخذ الاجر من ربنا واني من اثنين الناس كمان يقولوا شهيد يبقى بقى لي ايه قال له اللي يبقى اللي يصلي تعمل لنا مساجل كتير دايماً الحتة دي اللي بيصلي لربنا وعشان يستريح مجوش حاجة بحاسي يا عم الشيخ وبالراحة علينا واحدة واحدة ومتاخدناش هدوكة وفهمني يعني ايه الكلام ده ملاش نصلي يعني ولا ايه لا يا عمي انا بقول لك صلي لله. وبس. لو استريحت خلفاك. جعلت قرة عيني في الصلاة? اريحنا بها يا بلاد? ماشي. بس ما بصليش عشان استريح. انا بصلي ليه? لله. ويه كمان? بس. بس. بس. بس. بصلي للبس مش عشان حاجة تاني لان اللي بيصلي عشان يستريح لو مستريحش بيبطل صب لكن اللي بيصلي لله ما يبطلش قبل